السلام عليكم الحمد لله وكفة والسلام للعبادين الذين مصطفى لا سأمن بين المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام ربته العظام المستكملين الشرفاء وضعه في صحابته الكرام المزلنا بفضل مربينا ربنا ونعم مع آيات الأحكام ومسألة تحويل القبلة تكلمنا عنها قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فؤلوا وجوهكم شطرة وإن الذين أورثوا الكتاب أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحكم من ربهم أم الله بغافرين عما يعملون هذه أول ما نسخ من القرآن القبلة أول ما نسخ من القرآن القبلة قال أيها المطرحة عباس رضي الله عنه قال, قال كان أول كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهر وكان محب قبلة إبراهيم عليه السلام وكان ينظر في السلام السماء ويقلب وجهه ونظره ونظره إلى السماء حتى قال الله جل, جل في علاه قد نرى تقلب وجهك في السماء نولي أنك ثلة ترضها فقال الله جل في علاه فولوا وجهكم شطره قال فولوا وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجهكم شطرهم فارتابا من ذلك اليهود وقال ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب فعينما تولوا فسمى وجه الله ثم أمر الله جل وعلا بتوليت الوجه إلى المسجد الحرام رواه الحاكم علي بن الطالب رضي الله عنه رواه قال في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره قبل قب قبل قبل له ثم قال سأل إسناد وعن أنس في قوله تعالى وحيثما كنتم فولي وجهكم شطره قال أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولا استثنى من هذا شيء سوى النافلة في حالة السفر على أن ابن عمر رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته كان يصلي حيث توجهت به راحلته وهذه معناها أنه تسقط أو يسقط استقبال القبلة عند السفر على الراحلة حيثما توجهت فإن الله جل في علاه أباح له الصلاة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم أي اليهود الذين أنكروا استقبالكم وانسروا فيكم عن بيت المغدس يعلمون أن الله سيوجهك إليها بما في كتبهم من من النعت والصفة لرسول الله, صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن الذين أُوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم أي اليهود الذين أنكروا استقبالهم من لا يعلمون الحق لأن الله أنزل في التوراة وصله وسلم وأذل الله دل فعلا آمين في التوراة ما فيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نعم قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب كل آتي ما تبع قبلتكم وما أنتم متابعون قبلتهم وما بعضهم متابع قبلة طباغ ولئن اتبعت أوامرهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين يقول الله اننا فعلنا اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبع قبلتك يعني هؤلاء يجحدون وبعد ما علموا الحق رضي الله عنك يا أحمد حولك ربي وأحسن الله اليك يسرك امرك والسلام دي معاك الخير وعجلك بالشفاء رجل الله عنك حبيبي رجل الله عنك احسن الله عليك عندهم جحود ونكران وعناد لذلك لا يقبلون ولا يتبعون قبلتك هم يريدون يريدون يريدون صد الناس عنك فكافة يتبعون قبلتك وهم اتخذوا تحويل القبلة تكية ليشككوا الناس في في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا فعل اليهود كما قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم لأنك تسعى إلى مرضات الله الذي يفعلها قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا نحن قوم مسحورون هنا فيها دلالة واضحة على متح النبي وسلم وأنه وأن النبي سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي يستمسك بكل ما أُوحى إليه يستمسك بما أمر الله به نعم ولا يمكن أن يحيد عن أمر الله وعن وحي الله له وأما اليهود قوم يجحدون قوم يتعنتون قوم يكفرون و و وهم يريدون يريدون تكاء من أجل الكفران والعصيان ومن أجل أجد صد الناس عن دعوة الله ودعوة النبي العدنان شوف قالوا لو أذعنوا يعني بكل آية كل آية لن يؤمنوا لا لن يأخذوها. نعم انا ارجو بس في الاسئله لو ترجوها تكون جيد جدا يعني قال الله تعالى وَلَيْنَ تَبَعْتَ أَهْوَآهُمُ من بعد مَا جَأَكَ مَنْ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ لأنك تكون قد خلفت وحي الله جل فلا وحيت عن الطريق الذي رسم الله لك أن تسير فيه واتبعت الذين أمرك الله جل فعلا بعدم اتباعهم وانهاك عن اتباعهم فتكون بذلك تخلفت ربك وخلفت الوحي الذي أنزل إليك إنك إذا لمن الظالمين وحاشا الأمر هنا لأمته ألا يحيد عن أمره وألا, وألا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجد معه قطعه من التوراه فقال ام فيها ابن الخطاب ولدي نفسي محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني طيب عندنا آيات الأحكام نعم في آيات الأحكام